وما أرسلنا من قبلك من وسول إلا نوح إليه، إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، سبحانه بل عباد مكرمون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 وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كلهم في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أَفَإِمْ مَتَفَهُّمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَإِتْنَتَوْ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ